الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في هذه الصوره الكريمه سوره البقره نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين نساءكم حرث لكم أي أن نساءكم مزدرع لكم يعني أنهن موضع زرع لكم تلقى النطفة في الرحم فيخرج منها الولد بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته فاتوا حرثكم ان شئتم وذلك ب موضع الولد وهو القبل بأي كيفية شاء وقدموا لأنفسكم من الأعمال الصالحة التي تتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى واتقوا الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى واعلموا أنكم ملاقوه للحساب والجزاء يوم القيامة وبشر المؤمنين بما يسرهم ويفرحهم من حسن الجزاء عند الله تبارك وتعالى في الاخره يؤخذ من هذه الايه الكريمة من الهدايات الأدب في الالفاظ والكنايات كما ذكرنا في الليلة الماضية في الآية قبلها اسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فعبر بالاعتزال ولا تقربوهن عن عبر بذلك عن الجماع حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن عبر به عن الجماع من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هنا قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن هذه العبارة بغاية الإيجاز والبلاغة وتحتها من المعاني الشيء الكثير مما لا يحتاج معه إلى شرح وتطويل وذلك بأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الكنايات والتعريضات التي تغني عن الإفصاح عن أمور قد لا يحسن الإفصاح عنها فهذا كله في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة كما أشرنا في الليلة الماضية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن كان اليهود يتحرجون ويتنزهون من معاشرة المرأة إلا في حال أو وضع أو صفة معينة. فلما جاء المهاجرون إلى المدينة، وكانت قريش تصنع ما لا عهد للأنصار الذين جاوروا اليهود به. فتزوجوا من الأنصار. فلما أراد بعضهم ذلك، تمنعنا حتى يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الجواب. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ومثل هذا يكفي أن ذكر تفاصيل لحاجة إليها في معنى هذه الجملة هذه الآية فيها تشبيه النساء بالحرف وذلك لما يلقى من النطف التي يخلق منها الأولاد كذلك الحرف يلقى فيه البذر فتخرج الاشجار والنباتات كذلك ايضا يؤخذ من هذه الايه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم توسعه الشارع على حباته فلم يضيق عليهم في ذلك في وجوه الاستمتاع الا فيما كان ضررا واذى سواء كان ذلك في حال الحيض أو كان ذلك في غير موضع الولد كذلك يؤخذ من هذه الآية فأتوا حرثكم أن ناشئتم تشبيه النساء بالحرف هنا فهي مزدرع فصاحب الحرف يسعى إلى تثميره وتكثيره استنبات ألوان النباتات والأشجار فيه فإذا كان هؤلاء النساء مزدرع للرجال فينبغي أن يحرص على هذا المعنى بتكثير النسل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني خوف الفقر إذا كثر النسل نحن نرزقهم وإياكم فرزقهم على الله تبارك وتعالى أما إذا كان قتل هؤلاء الأولاد بسبب فقر واقع على الأبوين فقال الله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر واقع متحقق نحن نرزقكم وإياهم فقدم رزق الاباء فالرزق عند الله تبارك وتعالى والانسان لا يرزق نفسه فضلا عن أن يرزق غيره من هؤلاء الأولاد فكثرة النسل وكثرة الأولاد لا تكون سببا للفقر لأن هؤلاء قد تكفل الله عز وجل برزقهم وما من دابة هذا بأقوى صيغة من صيغ الحصر فيدخل في هذا الإنسان وغير الإنسان كل ما يدب على الأرض أيضا هذا الوقت الخفي كما يسميه بعض السلف. في الإجهاب وإسقاط الحمل ونحو ذلك كل هذا وما يلحق به تعاطي الموانع موانع الحمل من أجل لا يكثر الأولاد كل هذا من بقايا الجاهلية الذين كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر فكانوا يسمون ذلك بالموؤدة الصهرة والوقت الخفي فالرزق عند الله تبارك وتعالى ينزل على الخلق سواء كانوا كثيرين او قليلين ويد الله وخزائنه ملاه لا تغيضها نفقه وكذلك يؤخذ من هذه الايه فاتوا حرثكم نساؤكم حرث لكم ما قال فاتوه او فاتوهن وانما قال فاتوا حرثكم أن تاكيدا لهذا المعنى أنهن حرف كذلك أيضا هذا الحرف الإنسان يحافظ عليه ويصونه من كل آفة فهكذا المرأة ينبغي أن تصان وتحفظ ولا تترك عرضة لكل آسر وكاسر فأتوا حرفكم أن شئتم يعني كيف شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وقدموا لأنفسكم لاحظ هنا نوع في الخطاب خاطب المؤمنين وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وبشر المؤمنين وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ثم حول الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتبشير المؤمنين لأن ذلك يكون عن طريقه عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا هنا وقدموا لانفسكم جمع بين أمرين فأتوا حرثكم أن شئتم نساؤكم حرث لكم هذا موضع الاستمتاع وهذا من أعظم المتع في هذه الدنيا لكن ذلك لا ينسل العمل والطاعه التي يتقرب بها إلى الله عز وجل كما قال في في الصيام احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم ما الذي كتبه الله لنا بعضهم يقول ابتهوا ما كتب الله لكم من قيام ليالي رمضان فلا يشغلكم ذلك عن العبادة وبعضهم يقول وابتغوا ما كتب الله لكم التماس ليلة القدر وهو يرجع إلى القول قبله وبعضهم يقول وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد يعني أن يكون لك نيه في هذا الوقاع وبعضهم يقول كابن جرير رحمه الله وابتغوا ما كتب الله لكم يشمل هذا جميعا إضافة إلى اقوال الأخرى كقول من قال وابتغوا ما كتب الله لكم يعني في اللوح المحفوظ أو ما كتب الله لكم مما شرعه وكل هذا داخل فيه فالمقصود أنه جمع بين هذا وهذا يعني حينما أباح لهم ليلة الصيام الوقاع قال وابتغوا ما كتب الله لكم لا يشغلكم هذا الوقاع عن العبادة والطاعة وقيام ليالي الشهر والتماس ليلة القدر وهنا أيضا فاتو حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم فهذا هو المراد أن يقدم الإنسان لنفسه ما ينفعه ويرفعه ولا تشغله هذه الشهوات ولو كانت مباحة عن طاعة الله عز وجل وليس المراد كما قال بعضهم أن قوله وقدموا لأنفسكم يعني قبل الوقاع من المقدمات التي تكون ادعى إلى قبول المرأة لذلك أكذا قال بعضهم الا لا يبدأ مباشرة بالوقاع وإنما يكون له مقدمات يجعل ذلك ادعى للقبول لكن هذا بعيد وإن كان ظاهر اللفظ يحتمله لكن عاده القرآن وطريقة القرآن من الجمع بين هذا وهذا أعني المتع الدنيوية إذا ذكرها مع أمور الاخرة وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى كذلك أيضا هنا يؤخذ من هذه الآية أن من أراد أن يذكر امرا له أهمية أن يبرزه كما قال الله عز وجل في الخطاب قال واعلموا أنكم ملاقوه فهذا يحتاج إلى هز للنفوس وتحريك لها بحيث يكون الإنسان متهيئاً مستعداً لذقاء الله عز وجل وهذا يبعث على المحاسبه والمراقبة فإذا علم الإنسان أنه سيلاقي ربه تبارك وتعالى فإنه يجد يستهد في التقديم لنفسه ما يجد ثوابه عند الله تبارك وتعالى واعلموا أنكم ملاقوه ملاقوه أذى فيه تحذير مبطن وتهديد مغلف لمن فرط وضيع وبشر المؤمنين اعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين فالبشرى تكون لأهل الإيمان والعمل الصالح وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه أن البشرى كما ذكرنا في مناسبات سابقة مطلوبة إن البشرة مطلوبة من كان على خير وعلى عمل صالح يقال له أبسر كذلك تبشير الناس بالأمور السارة بالأمور الطيبة بالأمور التي تبعث الطمأنينة في نفوسهم هذا مطلوب أما ذكر ما يسوء الناس دائما وسياق الأخبار التي تدمي مثل هذا غير مستحسن ولا جيد الناس يحتاجون إلى تبشير وتطمين وذكر ما يصر وكذلك بشر المؤمنين يدل على أن غير المؤمنين لا بشرة لا بشرة لهم وفي هذا أيضا يؤخذ فضيلة الإيمان فقد علق البشارة عليه وكما أنه لم يذكر المبشر به وبشر المؤمنين بشرهم بماذا بالنصر في الدنيا بالرفعة والتمكين العلو أو بشرهم بالثواب في الآخرة والجنة وما إلى ذلك هنا حذف المتعلق وحذف المتعلق يفيد يفيد العموم النسبي حذف المتعلق يفيد المتعلق المقدر المحذوف وبشر المؤمنين فيحمل على العموم بشرهم في الدنيا بالنصر والظفر والتمكين والحياة الطيبة وحسن العاقبة وبشرهم في الآخرة الثواب الجزيل والجنات ورضا الله تبارك وتعالى وما يجدونه مذخورا لهم من ألوان النعيم نسأل الله عز وجل لنا ولكم البشرى في الدنيا والآخرة وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وалиه وصحبه إذا لديكم إضافة أو سؤال صلى يمكن يؤخذ من هذا إذا كانت المرأة حرف للرجل فالرجل حينما يبحث عن أرض تكون مزدرعا يبحث عن الأرض ذات الخصوبة الأرض الطيبة تكون جنة بربوة او نحو ذلك فهذا لا شك أنه مطلوب فإذا كانت حرفا له فينبغي أن يتخير أفضل ما يكون لذلك بحيث إنها ستلي تربية الولد وستكون معشرة له وأعظم العشرة كما قال شيخ الإسلام ما يكون بين الزوجين وسيكون هذه ستكون هذه المرأة إخوانها أخوال لأولاده وهكذا فيبحث عن مصدرع, مصدرع طيب منبت طيب لا يتساهل لا يغريه الجمال فيكون يكون ذلك هو السبب في إثارة ذات الجمال على ذات الخلق والدين الجمال يذهب وكذلك أيضا تذهب حلاوته إذا كان معه سوء خلق أو قلة أو قلة دين طيب كيف ترتيب تنظيم النسل يقول إذا كان لكل سنتين بحيث إنه يحصل التحي للتربية والاشتغال بتهيئة هذا الولد ونحو ذلك هذا لا بأس به تنظيم النسل وليس قطع النسل يعني من الناس من يكتفي بولد أو ولدين ويقول كفاية من أعيش هؤلاء الأولاد من نصرف عليهم لا لا هذه من الرواسب الجاهلية الرواسب الجاهلية والله المستعان كنت ذكرت لكم في الكلام على الأسماء الحسنى من العبر في هذا قلت لكم في أحد الولايات في أمريكا في غابة يوجد فيها نوع من الغزلان كثير ويوجد نوع من السباع أو, أسود أو نمور نسيت تتغذى على هذه الغزلان ف. هذه الغزلان تتربى على نباتات معينة هي ما تأكل كل شيء نباتات لها ظهور معينة موجودة في تلك المنطقة فالقائمون على تلك الناحية قاموا بقتل كثير من هذه السباع فتكاثرت الغزلان جدا فأكلت كل ما في هذه الناحية من هذا النوع من النبات اللي تتغذى عليه فلم تجد شيئا فصارت تموت في العشرات لاحظ هذا التوازن لهذا الخلق هذه رزقها على هذه الضبا وهذه رزقها على هذه النباتات فلما تدخل الإنسان حصل الخلل نعم وانظر إلى هؤلاء الشعوب والأمم أعدادهم كبيرة من 250 مليون وانطالعوا وعنشين والله رازقهم نعم وقد تجد منهم لا يبلغون معشارهم وهم في غاية الفقر أي نعم السلام الله.